أيحسب أن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح تحمل العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو طعام